مناديل الضياء هم مصابيح السناء هم نجوم تهتدي فيهم تلك الصحاري طاهرات بالدماء عندما سالت I'm the هم نجوم تهتدل أمات فيهم للسواء إن هضي يا أمتي بالحق من وهن الشقاء والتسير